بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قدمنا فيما سبق مقدمه تتعلق بتاصيل مسائل الجاهليه التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته التي تتضمن هذا العنوان وهي مسائل الجاهليه من عرفه المقدمه السابقة هنا اذا هان عليه ضبط المسائل التي ذكرها رحم الله تعالى اذ هي اصل متفرع عنه اما ذكر قال الشيخ محمد عبد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كما هو في بعض النسخ كعادته رحم الله تعالى انما استفتح رسائله بالبسمله دون ذكر الحمدله والشهادتين وما يتعلق مقدمة جرى عليها أكثر المصنفين المؤلفين المتأخرين فيما كتبوه وقرروه وذلك كما ذكرنا مرارا بأن هذه الرسائل الصغيره التي يؤلفها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انما المراد بها الاختصار واذا كان حينئذ الاختصار هو المقصود كان تعجيل الفائده مقصودا لذاته حينئذ بدلا من أن يطول على العامه وعلى الخاصة بمقدمه يطول فيها حديث شرع ابتداء في ذكر ما يتعلق به بالمقصود كما شأن في كتاب التوحيد حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب توحيدنا اخري وكذلك الشأن في مسائل الاربع والمسائل الثلاث وكذلك القواعد الاربع هذه جرت على طريقته رحمه الله تعالى ومن المقاصد العظام للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بتاليف هذه الرسائل المختصرة أنه يخاطب بها العوام كما أنه يخاطب بها الخواص فتم ما وقع من المخالفين الشرك والابتداع قديما وحديثا إنما هو كائن في جهتي اما من جهتي علماء السوء علماء الفتنه علماء الشرك وإما من جهتي من يقلد هؤلاء العلماء فما من وسيلة من وسائل الشرك يختلفها العامه إلا وتجد من يبينها ويؤصلها من أهل العلم من من اهل العلم ويسمى من أهل العلم لكونه بظاهره منتسبا إلى العلم وان كان العلم منه بريء ثم هؤلاء العامه إنما يقلدون هؤلاء المتبوعين حينئذ وقع الشرك وقعت البدعه كذلك في طرفين اثنين ثالث لهما اما عالم وقد يكون هذا العالم مقلدا لغيره من سبق في بيان الشرك وبيال البدعة وقد يكون هو في نفسه موصلا لهذا الشرك ولهذه البدعه كما هو معلوم حديثا وقديمه وكذلك العوام انما يقلدون من يظنون أو يحسنون الظن فيهم حينئذ جاءت البديه من من الطرفين و الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى بكتبه ورسائله يخاطب طائفتين طائفة العلماء وطائفه الاتباع أي المتبوعين من العلماء والرؤساء والحكام كذلك والاتباع الذين هم مقلدون فقال بسم الله الرحمن الرحيم واختصر عليها لانها أبلغ الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مسائله كما جاء في صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى راقل عظيم الروم وهذه اجراها شيخ الإسلام مجرا اجراها مجراء الرسائل هل يدين اكتفى بالبسمله بل قد نص بعضهم على أن البسملة إنما تكون في الرسائل ولا يكون في الرسائل الحمدله ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب رساله اكتفى فيها بالبسملة وإذا خطب خطبه جاء بالحمدله ولم يذكر البسمله حينئذ تكون البسملة في الرسائل وتكون الحمدلة في الخطب والكتب ونحو ذلك وهذا قول له وجهه وحظ من من النظر قال رحمه الله تعالى هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهليه الكتابيين والاميين مما لاغنا غنى عن معرفتها فالضد يظهر حسنه ضد وبضدها تتبين الأشياء فاهم ما فيها وأشدها خطرا عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهليه تمت الخساره كما قال تعالى والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون هذه مقدمة لم يذكر فيها رحم الله تعالى الا ان ما سيذكره مما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه فقال هذه أمور المشار إليه بقوله هذه الشيء المعقول الموجود في الذهن المنزل منزلة المحسوس هذا ان كانت هذه المقدمة قبل أن يذكر المسائل وهو الظاهر من حاله رحمه الله تعالى لانه لا يصنف ثم بعد ذلك ينظم ويحسن وإن همه هو الكتاب وحين كتب المقدمة ابتداءا وهذه اسم اشاره والاصل اسم الاشاره ان يكون موضوعا لمشار اليه يدرك بالحس يدرك به بالحس فاذا اشار به لشيء معنوي حينئذ صار مجازا لم يكن حقيقه واين المشار لم يكن محسوسا أين يكون نقول هذا المشار اليه يكون منزلا في العقل بمعنى أنه لقوه حضوره نزله منزلة الموجود اذا المشار اليه الشيء المعقول الموجود في الذهن المنزل منزله المحسوس هذه أمور امور وفي نسخه مسائل وسبق بيان لفظي الامور والمسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ضمير يعود على هذه الامور او المسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله واذا أطلق في هذه الامه رسول الله كذا اطلاقا ينصرف اليه حتى صار وصفا أو علما به بالغلبة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجهلية خالف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله او قوله اذا قوله خالف ثم مفاصلة ومباينه وتمام المخالفه في الحال أي الوصف أو في القول كل منهما أخذ طريقا مجانبا عن طريق الاخر فالاختلاف والمخالفه أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الاخر بحاله او قوله والخلاف اعم من الضد الخلاف اعم من من الضد لان كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين مختلفان قد يكون ضدين والضدان هما اللذان لا يلتمعان ويرتفعان لا يلتمعان ويرتفعان حين لا يلتمعان في وقت واحد وفي شخص واحد فلا يقال زيد قائم قاعد في وقت واحد فالقيام قعوض الدان لماذا لأنه لا يلتمع مع مقابله فالجلوس أو القعود لا يلتمع مع القيام في وقت واحد نعم قد يكون في الصباح قائما وفي المساء قاعدا لا باس لفكاك الجهه وأما في وقت واحد وفي زمن واحد ومن شخص واحد فلا يمكن ان يوصف زيد بكونه قائما قاعدا لكن يمكن الا يكون قائما ولا قاعدا بان يكون متقجعا بان يكون مسلقيا حينئذ نقول القيام والقعود ضدان لماذا لانهما لا يجتمعان فلا يكون الشيء الواحد موصوفا من جهة واحدة في زمن واحد بانه قائم قاعد لكن يمكن ان يفارق زيد هذان الوصفان فيقال زيد المتقجع مستلق على ظهره حينئذ ليس بقائم وليس بي بقائم هذا هو الشأن في الضدين هذان مختلفان القيام والقعود ضدان متقابلان هل هما مختلفان نقول نعم هما مختلفان وهما ضدان لكن هل كل مختلفين يكون ضدين الجواب لا جواب لا مثل ماذا فالاكل والشرب حينئذ القيام مثلا والاكل هذان مختلفان لكن يمكن أن يجتمعا نعم يمكن ان يجتمعا فيكون زيدا فيكون زيد قائما آكلا شاربا لكن قائما قاعدا لا يمكن ان يجتمعا وامم القيام والاكل وهما مختلفان وليس بضدين حينئذ يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يفترقا فلا يكون قائما آكلا بل يكون قاعدا جالسا صائما كذلك هنا ثم فرق بين المختلفين والضدين وام النقيضان فهما ما لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار لا يرتميان في وقت واحد ليل ونهار معا كذلك لا يمكن أن توجد الدنيا ولا يوجد فيها ليل أو نهار بل لا بد من من احدهما هنا لا يرتفعان ولا بد من احدهما ولا يرتميان لماذا لكونهما نقيضين وبخلاف والخلاف أعم من الضد لان كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك أي لفظ الخلاف للمنازعه والمجادلة قال تعالى فاختلف الأحزاب اي تنازعوا واختصموا لماذا لأن الاختلاف يقتضي المنازعة ليس كل خلاف يقتضي المنازعة ليس كل خلاف يقتضي المنازعه لكن بعض الخلاف قد يقتضي المنازعه والخصومة هنيد السعيره لفظ الخلاف على المنازعه لكونه موصلا إليه قال تعالى فاختلف الأحزاب وقال سبحانه ولا يزالون مختلفين اذا هذه أمور خالفة عرفنا المراد بالمخالفه ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في طريق مخالف ومباين ومفاصل لطريق عليه أهل الجاهليه خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول فاعل خالف ما اسم موصول بمعنى الذي مفعول خالفة أي الذي عليه أهل الجهلية فما مصول اسم يفيد العموم يفيد العموم خالف اهل الجاهليه النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا في أقوالهم وفي افعالهم وفي تروكهم اذا ما عليه أهل الجهلية من قول او فعل أو ترك هذا وجه العموم هنا في لفظ ما وهو مصول الاسم يفيد العموم فيصدق على القول وعلى الفعل وعلى الترك ما عليه اهل الجاهليه الكتابيين عرفنا المراد بالجاهليه واهل الجاهليه فيما سبق الكتابيين والأميين كتابيين والأميين في بعض النسخ من الكتابيين وهي نسخه مشهوره والاعراب واضح من حرف جر والكتابيين مجرور ب بمن وليا هذه جر وبعض النسخ فيها اسقاط لفظ من ما عليه أهل الجاهليه الكتابيين والاميين هنئذ اعرابه لابد ان يقدر له فعلا يقدر له فعل محذوف اعني بأهل الجاهليه الكتابيين والاميين لأن الاصل يكون بدلا بدلا او عطف بيان مما سبق ولكن لا يصح لأننا إذا اردناه بدلا لقال الكتابيون والأميون بالرفع لأن أهل الجهلية ان هذا مرفوع بالرفع أهل الجهلية ما عليه أهل الجاهليه الذي أهل الجهلية عليه أهل الجاهليه هذا مبتدا مؤخر وعليه هذا خبر مقدم والجملة لا محل لها من اعراب صله الموصول اذا الذي أهل الجهلية عليه من هم الكتابيون هذا الاصلي اذا كان بدلا أو عطف لكنه في النسخه المشهوره بالجر او بالياء حينئذ بالياء إن ذكرت من فهو مجرور بها وان لم تذكر حينئذ يتعين أن يكون له اعراب واحد وهو أنه مفعول به اعني او اقصد باهل الجاهليه الكتابيين والاميين وهذا تفسير من المصنف لأهل الجاهليه كتابيين والأميين هذا جرى في على جهتي البيان والتوضيح من الذي عليت بهذا الوصف هم الكتابيون والاميون فإنه لا يلزم من وصفهم بهذا الوصف اهل الجاهليه الا يكونوا اهل كتاب لانه قد يفهم بأن أهل الجاهليه معناه هو انه ليس عندهم كتاب منزل وليس الأمر كذلك بل يشمل الكتابيين كما أنه يشمل الاميين الذين ليس عندهم كتاب ولذلك أبدل المصنف أو جاء بهذا اللفظ كتابيين الاميين بيانا للفظ اهل الجاهليه بانه لا يختص بقوم لم ينزل عليهم كتابهم العرابي لا بل يشمل اليهود ويشمل النصارى فاليهود أهل جاهليه والنصارى أهل جاهليه وإن كانوا اهل كتاب وأصحاب كتاب منزل عليهم من جهة ربهم جل وعلا اذا التفسير هنا له فائده من من المصنف رحمه الله تعالى وهو الاشاره الى انه لا يلزم من وصفهم باهل الجاهليه ان لا يكونوا اهل كتاب بل الوصف يشمل النوعين يشمل النوعين من كان صاحب كتاب او لا يعني من كان ذا دين سماوي أو لم يكن ذا دين سماوي فمن خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجهلية وهم كفار على نوعين النوع الأول أهل كتاب وهم الكتابيون والمراد بهم حيث اطلق هذا الوصف مراد بهم حيث اطلق هذا الوصف اهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب فاذا جاء في القرآن يا أهل الكتاب علمنا ان المراد به اليهود والنصارى ولذا ياتي النداء في القرآن في غير ما موضع يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمه الايه فالمراد باهل الكتاب هنا اليهود والنصارى فيعنون وينادى احيانا بأهل الكتاب لماذا اشعارا بأنهم اصحاب كتاب والاولى أن يتبعوا كتابهم فقوله يا اهل الكتاب ليس فيه مراعاه لشعورهم بان لا يقال لهم يا كفار او يا من بدل دين الله كما يظنه بعض الجاهل من المعاصرين بأن الله تعالى إنما ناداهم يا اهل الكتاب مراعاه لشعورهم نقول هذا باطل لماذا لأن المراد يا اهل الكتاب هذا فيه تنقيص وفيه عيب بأنكم أصحاب كتاب ومع ذلك مع ذلك حرفتم وبدلتم ولم تستجيبوا لكتاب الله تعالى وليس من باب المدح وليس من باب الثناء وليس من باب مراعاه الشعور فعدل الرب جل وعلا عن قوله يا ايها الكافرون الى قوله الكتاب مراعاه للشعور كما يظنه بعض الجهال اذا الصنف الاول من الكفار الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل كتاب ولذلك ناداهم في غير موضع بقوله يا اهل الكتاب ولا تظنن ولا يلتبس عليك بان المنادات هنا فيها عيب وفيها تنقيص لهم بأنهم لم يتبعوا كتابهم الثاني النوع الثاني من الكفار الذين خالفهم النبي ليس لهم كتاب ليس لهم كتاب عاد اليهود والنصارى من عدا اليهود والنصارى فاليهود والنصارى اهل كتاب من عداهم من مشرك العرب حينئذ يسمون ماذا كفارا مشركين اميين ولا يقال لهم بأنهم أهل كتاب لأنهم ليسوا اصحاب دين سماوي وهم الأميون الاميون ويدخل فيهم المجوس على الصحيح يدخل فيهم المجوس على على الصحيح اذا من ليس لهم كتاب وهم من عاد اليهود والنصارى وهم الاميون اليهود امه موسى عليه السلام وكتابهم التورات كتابهم التورات والآن يسمى بالعهد القديم العهد القديم أو يسمونه بالأسفار القديم هذا الصلاح خاص واما في الشرح فسمه الله عز وجل بالتوراه ولكنهم حرفوه وبدلوه كما هو معلوم من موضعه والنصارى امه عيسى عليه السلام وكتابهم الانجيل الذي يسميه اهله الان بالعهد الجديد العهد الجديد وتسميته الشرعيه الانجييل وهذا الصلاح لهم ولكنهم حرفوه وبدلوه كذلك حرفوه وبدلوه كذلك وام المجوس فهل هم اهل كتاب ام لا في خلاف بين اهل العلم والصحيح ظاهر بل بالقران انهم ليسوا باهل كتاب ولذلك جاء حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب اذا فيه مشبه ومشبه به ودل على انهم ليسوا باهل كتاب وهذا الحديث كنص في أن المجوس ليسوا أهل كتاب قال المجد بن تيميه وهو دليل على انهم ليسوا من أهل الكتاب هذا واضح بين اذا عندنا كتابيون عرفنا المراده بهم وعندنا أميون كتابيون المراد بهم اليهود والنصارى امه عيسى عليه السلام وأمة موسى عليه السلام وامىون بهذا هذا التعبير فهو جمع امي والامي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب لا يكتب ولا يقرا من كتاب يعني ممكن ان يقرا من حفظه لكن لا يقرأ من كتاب بنظر هذا المراد بالتقييد وعليه حملا قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني لا يكتبون ولا يقرؤون قال قطرب الأمية الغفلة والجهاله الغفله والجهاله فالامي منه يعني غافل وجاهل وذلك هو قلة المعرفه قله المعرفه ومنه قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني ومنهم أي من المشركين لا يعلمون الكتاب الا أمان أي الا أن يتلى عليهم واليهود والنصارى مشركون كما هو مقرر في موضعهم قال الفراء هم العرب يعني الاميون هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب واما قول تعالى والنبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل قيل منسوب الى الامه الذين لم يكتبوا أما هو في نفسه فقد يكون منفكا عن عن ذلك بان يكون كاتبا قارئا حينئذ الامي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم نسبه الى الامه الذين لا يقراون ولا يكتبون لكونهم على عادتهم كقولك عامي لكونه على عادة العامه وهذا فيه نظره فيه نظره وقيل سمي بذلك لانه لم يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب هذا هو الظاهر سمي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه في غيرها النبي الامي نسبه الى الاميه وهي كونه لا يقرا كونه لا يقرا لا يكتب ولا يقرأ من من كتاب وذلك فضيله له فضيله منقبه وليس بعيب لماذا اولا لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله منه بقوله سنقرئك فلا تنسى وقيل سمي بذلك لنسبته إلى ام القراء وفيه نظر والأول أو الثاني هو لا شار النبي صلى الله عليه وسلم سمي اميا لكونه لا يقرأ من كتابه لا يكتب ولا يقرأ من من كتابه فهم قوم أميون لا يقراون ولا يكتبون في الغالب وايضا ليس عندهم كتاب ليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن كما قال تعالى وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير والنبي صلى الله عليه وسلم أمي أيضا لا يقرا ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم هذا دليل على صدق رسالته وفي ذلك ايه له صلى الله عليه وسلم اذا لاستغنائه بحظه عن الكتابة والقراءه ولكونه جاء بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرا ولا يكتب ولا يكتب دل على أن القرآن حق وان دعواه انه نبي رسول مرسل من عند الله عز وجل حق لان هذا الكتاب معجز بذاته بحرفه وتراكيبه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب إذا من أين اتى به من عند الله عز وجل فالعرب أميون ونبيهم صلى الله عليه وسلم أمي اذا اجتمعا أمة أمية وارسل الله عز وجل إليهم نبيا كذلك هو أمي وام اهل الكتاب سموا بذلك فارقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب اذا قوله رحمه الله تعالى الكتابيين والاميين هذا فيه تفصيل لاهل الجاهليه لأن لا يظن الظان بان من كان ذا كتاب خرج عن الوصف بكونه من أهل الجاهليه فاهل الجاهليه لا يختص بأمة لا تقرأ ولا تكتب ولا يختص هذا الوصف بأمة ليس عندها كتاب ليس عندها دين سماوي بل الحكم عام في كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وغيرهم مما اتفق اهل العلم على انهم أهل كتاب أو ترجح انهم من أهل الكتاب قال المصنف أمور خالف فيها مما لا غنى للمسلم عن معرفتها يعني لا يستغني المسلم الحق الذي أراد النجاة في هذه الحياة الدنيا من الوقوع فيما يخالف ما أمر الله عز وجل به من الشرك والبدعه والمعصيه لا يستغني بمعرفة هذه الصفات وهذه الأمور والمسائل التي كان عليها أهل الجاهليه لماذا لأنه قد يقع فيما وقع فيه أهل الجاهليه من حيث لا يشعو حنيد وجب عليهم لما كان البعد عن اوصاف اهل الجاهليه قولا وفعلا وتركا واجبا حنيد تعين أن يعرف ما هي أقوال وافعال وترك أهل الجاهليه لماذا لأن المباعده عن هذه الأقوال والافعال واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فدل على أنه يجب على المسلم أن يعرف اوصاف اولئك الاقوام الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في اصل الدين وفرعه لالا يقع فيما وقعوا فيه لأن مباينه هؤلاء واجبة ولا تتم هذه المباينة إلا بمعرفة ما هم عليه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه ولذلك قال حذيفه كان الناس يسألون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه الاقع فيه دل على أن البحث في أحوال الفرق ونحوها من بيان مذهب المسلكين ومن قاربهم ومن شابههم ومن كان على بدعه كذلك وضلاله أن البحث في أحوالهم لالا يقع المسلم فيما وقعوا فيه أنه يعتبر من من الدين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها اي هذه الأمور والمسائل وهذا يبين أهمية هذا العلم يبين أهمية العلم بهذه المسائل وان معرفة سنن الجاهليه مهم وقد روي عن عمر والمشهور عنه أنه قال يوشك أن تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجاهليه لانه سياتي على قومه من المسلمين باشياء يظن انها من الإسلام وهي من امور الجاهليه لجهله لانه إذا لم يعلم الشريعه على وجه الكمال ومن العلم بالشريعه العلم باعصاف اهل الجاهليه قولنا فعلا حين سياتي على الأمة بما قد فعله اهل الجاهليه ويظن انه مما ترقى به الامه وتتقدم فالضد يظهر حسنه ضده فالضد يظهر حسنه الضد هل عجز بيت وصدره ضداني لما استجمعا حسنا فالضد يظهر حسنه الضد يعني معرفة الضد يكمل في هذه المعرفة ويجعلها حسنة إذا عرفت مقابله إذا عرفت مقابله فالضد يعني العلم بالضد يظهر حسنه وكماله وجماله الضد يعني معرفتك بالضد فإذا عرفت التوحيد من كمال معرفة التوحيد أن تعرف مقابله وضده وهو الشرك إذا عرفت السنة فكمال هذا العلم وحسن هذا العلم وجمال هذا العلم أن تعرف نقيضه وهو نقيضها وهو البدعه حينئذنا الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء هذا عجز بيت للمتنبي وصدره ونذيمهم وبه عرفنا فضله أو لهم اذا هذان ليس بيتا واحدا وانما هما بيتان فالضد يظهر حسنه الضد يكتب في سطر ثم في سطر آخر وبضدها تتبين الأشياء وأما جعله هكذا متقابلين هذا يظن الظان أن المصنف جعلهما بيتا واحدا وانه التبس عليه لا ليس العمر كذلك وإنما هما بيتان استشهد ببيتين سيشهد بالأول بقوله فالضد يظهر حسنه الضد وهذا كما ذكرنا عجز بيت فيترك جزء الشطر الاول فالغا ويجعل الثاني تاليا ثم في سطر آخر وبضدها تتبين الأشياء اقول هذا عجز بيت كذلك فلا يجعل مقابلا لما لما سبق فاهم ما فيها أهم يعني أكثر اهميه ما فيها الذي في هذه المسائل وهذه الأمور واشدها خطرا خطوره عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان ايمان القلب هذا كفر ام لا كفر فإن انضاف إلى ذلك السحسان وما عليه اهل الجاهليه تمت الخساره اذا الاصل كفر القلب عدم الإيمان وقد ينضاف إليه الكفر باللسان وقد ينضاف إليه الكفر بالجوارح حينئذ المصنف يشير بهذا الشطر أو الكلمه بأن الكفر يقابل الإيمان فكما أن الإيمان يكون اصلا في القلب واللسان والجوارح ثم الكفر يقابل كل واحد من هذه الاصول والاركان فكما أن الإيمان اعتقاد كذلك يكون الكفر اعتقادا وكما أن الإيمان ركنه النطق باللسان كذلك الكفر يكون بالنطق باللسان ولو لم يعتقد ولو لم يعتقد بل بمجرد نطقه بكلمة الكفر نقول كفر ولو لم يعتقد وكما أن اعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان وهي ركن في مسمى الإيمان والمراد به الجنس باجماع السلف كذلك يكون الكفر مقابلا لهذا الركن بمعنى أنه قد يكفر بجوارحه ولو لم ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه كما سجد لصنم هينا يد نقول بمجرد سجوده للصلم كفر لماذا لأن الفعل نفسه كفر أكبر ولا يشترط فيه الاعتقاد اذ لو اشترطنا الاعتقاد لوافقنا الجهمية القائلين بأنه لا كفر إلا باعتقاد أو القائلين بأنه لا كفر إلا بتكذيب هذا ليس منهج السلف وليس طريقه السلف بل الايمان كما أنه اعتقاد وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان كذلك مقابله وضده وهو الكفر يكون بالاعتقاد فحسب ويكون باللسان فحسب ويكون كذلك بالجوارح والأركان فحس وأما جعل الاعتقاد شرطا في النطق أو عمل الجوارح فليس بمذهب السلف بل هو متردد بين مذهب الجهميه والمرجئه اذا عدم الإيمان ايمان القلب هذا كفر وقوله أهم وشدها يدل على أن منها ما لا يصل إلى الكفر وهو كذلك أن منها ما لا يصل إلى الكفر وقد سبق ان صفات او اعمال اهل الجاهليه ليست على مرتبة واحدة بل منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو كفر اصغر ومنها ما هو كبيرة من من الكبائر حينئذ كما سياتي ببعض المسائل التي معنا ان بعضها هو شرك المساله الأولى وبعضها ليس بشرك كما سياتي ببعض المسائل يدل على أن منها ما لا يصل إلى الكفر وقوله فإن انضاف انضافا فعله وليس بقياس فإن انضاف إلى ذلك الى ذلك اشار اليه عدم ايمان قلبي اذا العاصم عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كفر في حد ذاته فانتفى ايمان القلب اذا جمع إلى عدم إيمان القلب استحسان ما عليه اهل الجاهليه وهذا يدخل في الاستحسان ان يكون مستحسنا بلسانه وأن يكون مستحسنا بعمله وأركانه استحسان اي عده حسنا لا قبيحا الذي عليه اهل الجاهليه قال تمت الخساره تمت الخساره لماذا لانه اجتمع فيه الكفر ظاهرا وباطنا عدم ايمان القلب هذه خساره باطنه وعدم قياد الجوارح باللسان والجوارح اعمال جوارح هذه خساره ظاهره فإذا وجد عدم إيمان القلب حينئذ وجد بعض الخساره وهو ما يتعلق بالباطن اذا ضاف او اضيف الى عدم ايمان القلب عدم ايمان اللسان وعدم إيمان الجوارح والأركان تمت الخساره حين يد باطنه وظاهره يكون كافرا فرق بين من يكفر بظاهره وباطنه وبين من يكفر بي دون ظاهره تمت الخسارة أي حصل الفساد ظاهرا وباطنا حصل الفساد ظاهرا وباطنا فقلبه فاسد ولسانه فاسد وكذلك جوارحه واركانه فساد في القلب وهو عدم ايمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفساد في الظاهر وهو السحسان ما عليه أهل الجاهليه وإذا استحسن احن اذ قد مهد لنفسه ان يعمل وهذا فيه شيء من من العام كما قال تعالى والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون والذين امنوا اي صدقوا بالباطل الباطل ضد الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان يصرفون اذا الباطل والحق ضدان نقيضان لا يرتميان ولا يرتفعان لا يرتميان ولا يرتفعان والباطل هو الذاهب الزائل الذي لا فائدة فيه وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون اولئك أي الموصوفون بما ذكر من ايمانهم بالباطل وكفرهم بالله هم الخاسرون يعني الذين تمت خسارته ولذلك جاء باسم الفاعل خاسر الدال على ان الذات متصفه بهذا الوصف صفه لازمه وادخل عليه ال من باب التأكيد وأكده بكونه جعله خبرا للمبتدا وهو اولئك ثم جاء بضمير الفصل وهم هم دليلا على التأكيد أولئك الخاسرون مبتدا وخبر وهم ضمير فصل لا محل لهم من من باب التأكيد اذا تمت الخساره بلغت الغايه وهي خساره باطنه وخساره ظاهرة واجتمع فيه فساد الباطن وفساد اللهم قال ابن كثير رحمه الله تعالى اولئك هم الخاسرون اي يوم القيامه سيلذيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل كذبوا برسل الله مع قيام الادله على صدقهم وامنوا بالطواغيت والاوثان بلا دليل فسيجزيهم على ذلك انه حكيم عليم فقوله عدم ايمان القلب ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم لان اهل الجاهليه كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله عز وجل الذي جاء به اذا هذه مقدمة من المصلف رحمه الله تعالى اشار إلى أن أهل الجاهليه وصف لا يختص بالاميين بل يشمل كذلك الكتابيين كما قد يتبادل الذهن ثانيا ان هذه الأمور التي سيذكرها والمسائل التي سيذكرها مما لاغنا غنى للمسلم عن معرفتها لانه اذا لم يعرفها حينئذ قد يقع فيها وإذا وقع فيها فهو متردد بين الكفر والبدعه والكبيرة وما دون ذلك وبين رحيم الله تعالى ان اهم في هذه المسائل ما يتعلق به ايمان القلب وإن وانيضاف إلى ذلك عدم إيمان اللسان وعدم إيمان الجوارح تمت الخساره تمت الخساره اذا ايمان القلب هذا أصل من أصول الدين وعدمه حينئذ يعتبر كفرا مخرجا من من المله فان يضاف الى ذلك عدم ايمان اللسان حينئذ يضاف اليه نوع آخر من انواع الكفر حينئذ يزاد على كفره كفرا فإذا ضاف إلى ذلك كفره باعماله وجوارحه ازداد على كفره بلسانه وقلبه كفرا بجوارحه فتمت الخساره لذلك ثم استدل بالايه المذكوره المساله الاولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي مساله مهمة تتعلق به باصل الدين بل وهي زبدة رساله محمد صلى الله عليه وسلم بل هي خلاصة رساله الانبياء والمرسلين وهي تحذير من الشرك والدعوه إلى الى التوحيد المساله الاولى التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليها اهل الجاهليه خالفهم في ماذا من اوصافهم ومن اعمال اهل الجاهليه التي بينها الله عز وجل اتم بيان في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم وامر امرا محتما يعتبر اصلا من أصول الدين بمخالفة هذا الوصف والحال انهم يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وان الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا قال المصنف وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بالاخلاص واخبر أنه دين الله الذي ارسل به جميع الرسل وانه لا يقبل من الاعمال الا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوه ولاجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله كما سمعت هذه المساله هذه المساله متعلقه باصل الدين وهو توحيد الله تعالى مضمون هذه المسألة بيان دين المشركين المبني على اربعه امور كما ذكرها المصنف أولا يعبدون غير الله مع الله ومنهم من لا يعبد الله اصلا لكنه ادنى حالا فاذا كفر واباح دم من عبد الله وعبد غيره معه فمن لم يعبد الا فمن يعبد الله اصلا حينئذ يكون كفره وقتاله من باب أولى واحرى اذا يعبدون غير الله مع الله ثانيا يريدون شفاعتهم يعني لم يدعوا انها الهه مستقله وانما ادعوا انها شف تشفع لهم عند الله فهي وصائط يعني يتوسطون لهم بجلب الخير أو دفع الضر ثانيا ظنهم أن الله يحب ذلك رابعا ظنهم أن الصالحين يحبون ذلك وهذا الظنان ظن سوء ثم بين ذلك المصنف بذكر دليلين من الكتاب ومن الكتاب وهي نص صريح في بيان دين المشركين دين المشركين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله اولا الا يعبد إلا الله الا يعبد الا الله ثانيا أن قصد الشفاعه وطلبها من هذه الوسائط باطل ثالثا ظنهم أن الله يحب ذلك ظن سوء وسوء بالله عز وجل رابعا ظنهم أن الصالحين يحبون ذلك كذلك هو هو باطل يعني بكل ما خالف دين المشركين فابطل دينهم وخالفهم في كل ما ذكر اذا المسألة الأولى انهم أي أهل الجاهليه انهم اي اهل الجاهليه فالضمير يعود على أهل الجاهليه يتعبدون ليس كلهم يتعبدون بل منهم من لا يعبدون الله عز وجل وانما يعبدون اوثانهم أو معبوداتهم أو اله او بكل ما جعلوه من عباده ولم يجعلوا لله عز وجل حظا ولا نصيبا وهم كفار كالملحد من الدهريه وغيرها أنهم يتعبدون باشراك الصالحين يتعبدون اي يفعلون العبادة يفعلون العباده ويتقربون إلى الله تعالى بالعباده ويتقربون إلى الله تعالى بالعباده ومع ذلك يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته اذا يتعبدون يفعلون العباده لله عز وجل ومع ذلك يشركون الصالحين مع الله تعالى في دعاء الله و وعبادته وقوله باشراك هذا متعلق بقوله يتعبدون والباء هنا يحتمل النهي بمعنى مع يعني مع اشراك مع يشو على أصلها باشراك الصالحين المراد بالصالحين هنا الانبياء والرسل والملائكه والصالحون من غيره من غير الانبياء والرسل في دعاء الله اي سؤاله وعبادته العبادة عامة ودعاء الله عز وجل خاص فيكون من عطف العام على على الخاص اذا وقع في الشرك لانه قال باشراك الصالحين والاشراك فيه صرف شيء من عبادة الله عز وجل لغير الله أو ان شئت قل هو دعوة غير الله مع مع الله أو صرف نوع من انواع العبادة لغير الله ماذا يريدون باشراك الصالحين مع الله تعالى في العبادة قال يريدون شفاعتهم أي تشفاعه الصالحين عند الله تعالى لماذا لظنهم هذا التعليل لما يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم يعني ظن اهل الجاهليه يظنون في نفوسهم أن الله تعالى يحب ذلك أي اشراك اشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته وظنهم أن الصالحين يحبونه كذلك كما أن الله تعالى يحبه لان الصالحين في العاصل إنما يحبون ما احب الله فإذا أحب الله عز وجل ورضي أن يشرك معه غيره حينئذ الصالحون يكون أمرهم كذلك كما قال تعالى ذكر المصنفون آية تدل على أن المشركين إنما فعلوا ذلك من باب التقرب الى الله عز وجل وانهم إنما صرفوا انواع العباده لغير الله عز وجل من باب طلب الشفاعه كما قال تعالى مبينا لحال أهل الجاهليه في الاشراك به جل وعلا او شيء تقول مبينا لدين المشركين لان فهم دين المشركين ينبني عليه الحكم على كل مخالف في التوحيد ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون اذا يفعلون العبادة يفعلون العبادة سواء كانت قولا او فعلا يعبدون من دون الله يعني غير الله عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني يعترفون بأن هذه المعبودات وبان هذه الالهه لا تنفع ولا تضر اذا ليست هي الهه مستقله وانما لما تعبدونها مع كونكم, مع كونكم تعتقدون انها لا تنفع ولا تضر قال ويقولون أي والحال والشان انهم يقولون هؤلاء أي المعبودات التي لا تنفع ولا تضر شفاءنا عند الله اذا دين المشركين مبني على طلب الشفاعة عند الله مما لم يأذن به الله تعالى هؤلاء شفاءنا اي وسطاؤنا عند الله تعالى في قضاء حوائجهم يطلبون لنا ما نريد والله تعالى لا يردهم لأنهم مقربون عنده هذه شبهه أهل الشرك قديما وحديثا انهم يصرفون العباده لغير الله عز وجل يقولون نحن مذنبون والمذنب بعيد عن الله عز وجل وهؤلاء صالحون لهم جاه عند الله حينئذ يطلبون منهم ان يتوسطوا عند الله تعالى في دفع الضرر او جلب النفع او قبول التوبة ونحو ذلك فيصرفون لهذه الوسطاء أو هؤلاء الشفعاء انواعا من العبادات ظنهم أن هذا ليس بشرك لأنهم يسمونه بغير اسمه يسمونه شفاعه ويسمونه توسلا ولا يسمونه شركا لانهم لو اقروا بذلك لعلموا انهم ليسوا على جادة الحق وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والذين أي المشركون والذين اتخذوا من دونه اولياء هذا هو حقيقه الشرك ايوا المشركون اتخذوا اتخذوا بمعنى جعل وصيره من دونه أي من دون الله عز وجل اولياء وهم الاصنام والملائكه وعيسى وكل صالح عبد من دون الله جل وعلا قالوا ما نعبدهم أي هؤلاء الاولياء ما نعبدهم الا ليقربونا اذا اقروا بأنهم يعبدون هؤلاء الاولياء لان النفي والحصر هنا إنما هو نفي لغرض من الاغراء بمعنى أننا لم نتوجه إليهم لكونهم الهه مستقله وإنما لكونهم وسطاء وشفعاء عند الله تعالى قالوا ما نعبدهم اي هؤلاء الاولياء الا ليقربوننا الى الله زلفى اي ليشفعوا لنا عند الله ذلفا أي قربى والمراد به التقريم اسم مصدر وقع موقع المصدر وهنا سموا الشركه بغير اسمه حقيقة ما فعلوه هو الشرك الأكبر بعينه ولكن الذي سوغ لهم الشرك ظنهم السوء وكذلك تسميته بغير اسمه وهذا لا ينفعهم شيئا البت لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن العبرة بحقائق الأشياء بالمسميات لا بالأسماء لأن الحكم معلق على صرف نوع من انواع العبادة لغير الله تعالى سماه الله تعالى شركا اكبر سميته توسلا سميته شفاعة سميته محبه للنبي صلى الله عليه وسلم سمي ما شئت انما العبره بالحقائق فمتى ما وجد صرف العباده لغير الله تعالى فثم الشرك وثم ما يترتب عليه قال قتاده وذلك انهم اذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السماوات والأرض قالوا الله فيقالوا لهم فما معنى عبادتكم الاوثان قالوا ليقربونا إلى الله زلفا اذا بيان حقيقة دين المشركين هذا مما يندني عليه كمال توحيد العبد مسلم لن يكون على جادتي الموحدين والمحققين لتوحيد رب العالمين إلا اذا عرف ما هو دين المشركين فاهم وصف وأشد وصف لاهل الجاهليه أنهم جعلوا الصالحين شركاء مع الله عز وجل في صرف العبادة لهم لماذا لأنهم ادعوا انهم مذنبون وان هؤلاء صالحون وأن لهم جاها عند الله تعالى فلا يردهم البتة حينئذ اذن بضعفهم واقرارهم بذنوبهم شعر بأنهم لا يدخلون على الله تعالى وهذا قياس منهم قياس فاسدا قاس الملك الجبار ملك الملوك على ملوك الارض قالوا كما أن ملوك الأرض لا يدخل عليهم الفقراء والضعفاء والمذنبون كذلك ملك الملوك لا يدخل عليه الضعفاء والمذنبون فكما يحتاج إلى الوساطه في الدنيا عند ملوك الدنيا قالوا كذلك يحتاج الى الوساطه عند ملك الملوك هذا قياس فاسد مردود على أصحاب اذا معرفة دين المشركين وما هم عليه اهل الاشراك والجاهليه هذه صفه وخلته مهمة جدا ليتبين للمرء المسلم حقيقة التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هذا بيانه ما عليه اهل الاشراك بماذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه مس اعظم مساله, مسألة التي مسألة الشرك الاكبر خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجه المخالفة بل ناقضهم هنا ولم يخالفهم فحسن فاتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بي باخلاص العبادة لله عز وجل لانهم عبدوا الله وعبدوا غيره معهم اذا لم يخلصوا العبادة لله عز وجل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض ما هم عليه فاتى بالاخلاص أي إخلاص الدين لله تعالى وحده كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين يعني لم يؤمروا الا بعباده الله بالاخلاص فحسن وقال تعالى الا لله الدين الخالص وقال تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه فاتا النبي صلى الله عليه وسلم بي بالاخلاص وبين ان العباده لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق فيها شرط الإخلاص وهو افراد الله تعالى بالعباده فالمراد بالاخلاص هنا هو التوحيد الالهي توحيد العبادة افراد الله تعالى بالعباده وهذا نقيض ما فعلو هم ماذا صنعوا يتعبدون بإسراك الصالحين في دعاء الله وعبادته اذا شركوا بين الله تعالى وبين غيره في العبادة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأمر بإفراد الله تعالى بالعباده وهذا هو حقيقة الإخلاص واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه دين الله الذي ارسل به جميع الرسل يعني هذا الاخلاص ليس هو من دعوه محمد صلى الله عليه وسلم فحسب وليس هو من خصائص دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب بل جميع الانبياء والرسل وهذا كما ذكرنا مرارا انه اعلى درجه في الاجماع القطعي الذي لا نظير له البت وهو اتفاق الانبياء والمرسلين من لد آدم عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على دعوه واحدة وهي الأمر بعباده الله تعالى وحده دون ما سواه اذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء بالاخلاص بان هذا الدين وهو إفراد الله تعالى بالإخلاص وتوحيد العباده هو دين الله الذي ارسل به جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وارتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل امه هذه صيغه عموم ما من أمة من الامم إلا وبعث الله فيها رسولا ماذا يأمرهم أن نعبد الله وارتنب الطاغوت وهذا هو حقيقه الاخلاص وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه انه لا اله إلا أنا فاعبدوا وهذا هو حقيقه الاخلاص لانه معنى لا اله الا الله فدين المشركين أو دين الجاهليه هو الشرك ودين أهل الإسلام الذين خالفوا أهل الجاهليه هو هو التوحيد هنايد الامر او جميع الرسل امروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك ولا اله الا الله لا اله هذا نهي عن الشرك وإلا الله هذا اثبات للتوحيد لا اله نفي عباده عما سوى الله عز وجل وان الله إثباتها كلها لله عز وجل دون ما سواه وقال سبحانه وا الى عاد نخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فاجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده انظر هنا الذي انكروه هو افراد الله تعالى بالعباده أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا قد فهم المراد من لا اله الا الله وعجز وقصر بعض منتسبين إلى الإسلام أن يفهموا المراد من لا اله الا الله وهنا فهم المراد من لا اله الا الله أن عباده ما سوى الله باطله وان صرف أي نوع وان صرف اي نوع من انواع العباده لغير الله عز وجل فهو باطل اجئتنا لنعبد الله وحده وندر اا ان نترك ما يعبد اباؤنا حينئذ اذا عرفوا معنى التوحيد وجهله كثير من منتسبين ليه للاسلام بل كل رسول ياتي الى قومه يقول لهم ان نعبد الله ما لكم من اله غيره فنفوا الإلهية عما سوى الله واثبتوها لله عز وجل وحده منه عن الشرك وامروا بالتوحيد واعبد الله ولا تشرك به شيئا اذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دين جميع المرسلين هو ما امر الله عز وجل به من اخلاص العباده له وحده جل وعلا وانه ايوه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل يعني الله عز وجل من الاعمال ايا كانت قليلة أو كثيرة ظاهرة أو باطنه الا الخالص منها يعني ما كان خالصا لله عز وجل فهو المقبول وما كان فيه نصيب لغير الله عز وجل فهو مردود على على صاحبه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا وقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه هذا يدل على أن أي عمل لم يخلص لله عز وجل وهو مردود على على صاحبه ولذلك أجمع اهل العلم على انه لا تقبل عباده للمرء للمسلم إلا إذا تحقق فيها شرطان وهما الاخلاص لله عز وجل بالا يراد من هذه العبادة إلا وجهه جل وعلا والثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم بان لا يعمل عملا إلا وقد تابع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام دل على الاول قوله جل وعلا وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ودل على الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه كذلك الحديث الآخر من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه اذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل من الاعمال فالرب جل وعلا لا يقبل من العبادات إلا الخالص بل لا تسمى عباده الا ما كانت خالصه لله عز وجل وتسميتها عباده في الشرع إنما هو باعتبار ظني صاحبها وإلا لا يصح الوصف من أصله بأن يسمى عبادة وهو غير مخلص لله عز وجل لماذا لأنها لا تتحقق إلا بشرط الإخلاص كما أن الصلاة لا تتحقق إلا بشرط الطهارة فإذا انتفت الطهارة مع القدرة عليها لا تسمى أفعاله صلاة كذلك إذا انتفى الإخلاص عن العبادة ولو كان في شأن المسلم المراء مثلا إذا انتفى شرط الاخلاص حينئذ فعله هذا لا يسمى عباده لانتفاء شرط من شروط صحة العبادة حينئذ انما هي اعمال قد يعبث بها وأخبر أن من فعل ما استحسن يعني ما استحسنه اهل الجاهليه وهم مذهبهم الباطل الشركي والكلام هنا في في الشرك وأخبر أن من فعل ما استحسن يعني فعل فعلهم يعني لم يخلص العبادة لله عز وجل بان عبد الله تعالى وعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فبين الله عز وجل ان المغفره منفيه من أصلها قليلة كانت ام كثيره عمن تلبس بالشرك الأكبر إن الله لا يغفر اي يشرك به أي لا يغفر الإسراك به وهو الشرك الأكبر ويغفر ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك الاكبر فهو داخل في أو تحت المغفرة ومنه شرك ومنه الشرك الاصغر وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار فقد حرم الله التحريم هو المنع بمعنى أنه منع المشرك المتصف بهذا الوصف من دخول الجنه منعا باتا ابد الاباد فالجنه عليه حرام بمعنى أنه لا يدخلها البت وال والنار مأواه منزله ومكانه وبيته فلا يخرج منها البت فهو خالد مخلد فيها وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وفي حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار الله البخاري ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا يدل على أن ما رتبه الله عز وجل على دين المشركين وهو او دين الجاهليه وهو الشرك بالله عز وجل أنه شيء عظيم وهو تحريم الجنة وتبيد والخلود في في النار قال المصنف وهذه أي المذكور هي المسألة التي تفرق الناس لاجلها بين مسلمين وكافر يعني افترقوا الى فرقتين من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وامن به واطاع فهو المسلم ومن رفض وعدم ولم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقذ لشرعه حينئذ يكون مقابلا للمسلم وهو الكافر وهذه المسألة التي مسألة الشرك والتوحيد التي تفرق الناس لاجلها بين مسلمين وكافر كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد السمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت الذي هو كل ما عاد الله عز وجل من الالهه والمعبودات من الاوثان وغيرها ويؤمن بالله جل وعلا بقلبه ولسانه وجوارحه فقد استمسك بالعروه الوثقى وهي كلمه التوحيد لا اله الا الله وكما قال جل وعلا الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وقال جل وعلا لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو اله واحد فاي ا يفرهبون وقال سبحانه ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون ما سماهم كافرين وقال على المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله إلا الله يستكبرون ويقولون انا لذلك والهتنا لشاعر مجنون اذا افترق الناس الى فرقتين مؤمن بالرسل وما جاءوا به وكافر بالرسل وما جاءوا به فمن صدق الانبياء ودين الانبياء وهو عباده الله تعالى وحده دون ما سواه حينئذ صح انه مسلم وهنا المصنف رحمه الله تعالى قابل بين المسلم والكافر يعني جعل المسلم قابلا او مقابلا للكافر فدخل فيه الكتابي وغيره حينئذ كل من لم ياتي بالاسلام فهو كافر مشرك فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك على الصحيح من قولي العلماء فدخل في قوله وكافر اهل كتاب من كان من أهل الكتاب اولى فاليهود والنصارى كذلك كفار بعد بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الامه يعني أمة الدعوه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من اصحاب النار اذا افترق الناس فرقتين موحدون ومشركون كما قال تعالى فإما ياتي انكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وعندها يعني لآجل تفرق الناس الى طائفتين لزم من ذلك وقوع العداوه وقعت العداوة بين الطائفتين لماذا لأن من استجاب للانبياء ودعوه الانبياء لا يمكن أن يكون موافقا ومصالحا وحبيبا وجليسا لمن رفض وكذب الانبياء والمرسلين هذا أمر مدرك بالشرع كما أنه مدرك بالنظر فعندها وقعت العداوة كما قال تعالى قد كانت لكم اسوه حسنة في ابراهيم والذين معه أي على دينه من اخوانه المرسلين كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى اذ قالوا لقومهم انا مراؤ منكم لابد من البراءه لا بد من تحقيق معنى لا اله الا الله من البراءة من المشركين ومن دين المشركين حينئذنا المخالفه في أصل التوحيد في أصل الشرك لا يكفي بل لابد ان نخالف المشركين فيما هم عليه من دينهم ثم لابد من العداوه ولابد من إظهار هذه العداوه ولابد من بيانها وإضاحها اتم بيان اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء هذا نص واضح بي يلزم من المسلم ان يكون معاديا لأهل الشرك بالله عز وجل والا فباسلامه نظر وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لأبيه لا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا اليك انابنا اليك المصير وذكر الله تعالى عن خليليه انهم قال لأبيه آزر واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربّي واعتزلكم وما تدعون من دون الله اذا لابد من اعتزال الشرك ولابد من اعتزال أهل الشرك الى قولي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاقا ويعقوبا وكلنا جعلنا نبيا وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر هو من حد الله ورسوله لا تجده ابدا لا يمكن ان يرتمع المسلم مع الكافر ايا كان هذا النوع إلا ما أذن به الشارع من المعامله الظاهرات الدنيويه فحسب فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءه من الشرك واهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم فلا بد من الولا ولا بد من البراءه وهو شرط في صحتي لا اله الا الله وقال تعالى واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقيه في عقبه لعلهم يرجعون اذا وعندها اي عند تفرقه الناس لاجل التوحيد لاجل معنى لا اله الا الله افترق الناس الى فرقتين موحدون ومشركون مصدقون مؤمنون بالرسل الموحدون لله عز وجل ومقابلهم هم المكذبون للرسل المشركون بالله عز وجل حينئذ اللزم من ذلك وقوع العداوة بينهما بل ما هو اعظم من العداوة مما يظهر به البراءة من المشرك وهو جهاد اهل شركي ولذلك قال المصنف ولاجلها شرع الجهاد لاجلها لاجل هذه التفرقة بين المؤمن والمسلم شُرع الجهاد بنوعيه جهاد الطلب وجهاد الدفاع كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله قاتلوهم ذا أمر امر الله عز وجل بمقاتله الكفار حتى لا تكون فتنه الفتنه هي الشرك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويكون الدين كله يعني يكون التوحيد كله لله عز وجل خالصا له عز وجل ليس فيه شرك لاحد البت لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ويخلع ما دونه من من الانداد وقال تعالى فاقتلوا المشركين هذا امر فقتلو قاتل إذا ليس المراد جهاد الدفع فحسب وانما المراد به الجهاد بنوعيه قاتل إنما هو طلب لاهل الشرك ومتابعتهم هذا مع القدرة وكذلك يكون الجهاد جهاد دفع خلافا لبعض ما يردده المنافقون في هذا الزمان بأن الجهاد إنما يكون لجهاد الدفع فحسب وليس في الإسلام ما هو جهاد طلب فهذا نوع نفاق لا يصدر الا عن عن اهل النفاق ولذلك قال عز وجل وقاتلوهم قاتل اذا أطلب المشركين وقاتلهم وقال عز وجل فاقتلوا المشركين اقتلوا المشركين المشركين هذا جمع للمشرك ودل على أن الحكم هنا معلل بالاشراك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا اي من الشرك واقاموا الصلاة واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم دل على ماذا على أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فلا تخلوا سبيلهم بل واصلوا في قتالهم ومقاتلتهم وهذا هو جهاد الطلب كما هو واضح بين فامر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلص اعمالهم لله تعالى ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فإن ابوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا اجماعا قوتلوا اجماعا وفي صحيح مسلم عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا أمرت أن اقاتل الناس أمرت أن اقاتل الناس يعني امرني ربي أن اقاتل الناس وهنا واضح أن المراد بالقتال قتال الطلب وليس قتال الدفع ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله تعالى وبصحيحين علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤت الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله اذا عندها وقعت العداوه ولاجلها شرع الجهاد ولم يقصد المصنف رحمه الله تعالى أن كل كافر ومشرك يجاهدوا ويقاتلوا ابتداء لا إنما الواجب ثلاثة أمور اولا عداوتهم واعتقاد انهم كفار يترب المعاده والبغض إنما يكون بالقلب ولا يصح ادعاء البغض والكراهية إلا إذا ظهرت على اللسان والجوارح اما مجرد الدعوه بغض الكافرين وبلسانهم يثني ويتقرب وبفعله كذلك يتقرب هذه الدعوه غير مقبوله اذا عداوتهم واعتقادهم أنهم كفار واطلاق وصف الكفر عليهم يعني تكفيرهم فمن قال بان اليهود ليسوا بكفار فهو كافر كفره معلوم من الدين بالضروره بل لا شك في كفر من لم يكفره ومن ادعى بأن النصارى ليس بكفار لا شك في كفره بل لا شك في كفر من لم يكفروا فكفر معلوم من الدين بالضروره بل كفر من لم يكفره اين الذي نكون معلوم من الدين بالضروره اذا يجب إطلاق وصف الكفر عليه وإظهار ذلك اظهار ذلك وتسميتهم كفارا بمعنى أن اليهود كفار والنصارى كفار فيجب اظهار ذلك بأن يقال إنهم كفار وما نسمعه وتسمعونه بتسميتهم بالطرف الآخر أو القول الآخر هذه رده عن الإسلام مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة بل إلى كتاب الله عز وجل ولينظر فيه كيف خاطب الله تعالى الكفار اليهود والنصارى و كفارا وأما اما دعوى من يقول سماهم يا اهل الكتاب نقول هذا فيه عيب وتنقيص عليهم وليس فيه مدحه لهم أو كناية أو أنه لم يجرح شعورهم كما يدعيه بعض اهل النفاق ثانيا دعوتهم الى التوحيد اذا اولا دعوتهم أو عداوتهم بما ذكر ثانيا دعوتهم الى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا جهادهم إذا ابوا الدخول في الإسلام وان كانوا اهل كتاب حينئذ تضرب عليهم الجزية حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم صاغرون فان اعطوا الجزيه عين كف عنه وإلا وجب القتال اذا قوله ولاجلها شرع الجهاد ليس المراد منه رحمه الله تعالى أن المبادرة تكون بالجهاد ابتداء بل يجب اولا عداوتهم ثم بعد ذلك دعوتهم الى الإسلام ثم إن ابوا دخول في الإسلام فإن كانوا اهل كتاب يهود ونصارى فإن أعطوا الجزيه الجزية ليد كف عنهم وإلا في القتال ومسروع حتى يقول لا اله الا فلا يكف المسلمون عن قتال المشركين والكفار من اليهود والنصارى الا اذا قالوا لا اله إلا الله وامنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاصل هذه المسألة وهي مساله عظيمه جدا بيان ما عليه اهل الجاهليه من الشرك بالله عز وجل وبيان حقيقة دينهم لتعرف ما الذي عليه اهل الجاهليه فتفهم ما عليه المخالفون الواقعون الان من امه محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك الأكبر فترى اولئك الاقوام الذين ينتسبون الى محبه النبي صلى الله عليه وسلم من الصوفيه وغيرهم وما يفعلونهم من الشرك الأكبر عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم او عند من يزعمون انهم اولياء من الشرك الاكبر تعلم انه هو دين المشركين وتعلم ان هذا الفعل الذي يفعلون هو بعينه الذي حكم الله عز وجل بكون اولئك الاقوام مشركون وامر بقتالهم ولم يقبل منهم الا قول لا اله الا الله حينئذ اذا وقع ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعلم حقيقة الامر واذا عرفت ما يقابله وهو التوحيد حينئذ تعلم ان أهم ما يجب الدعوة اليه هو توحيد الله عز وجل ولذلك جاء في حديث معاذ إنك تاتي قوما من أهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فمعرفه التوحيد أهم المعارف والعلم بالتوحيد اكد الواجبات والدعوه إلى التوحيد جمله وتفصيلا هو آكد الفرائض ولا يتقدم عليه شيء البت من من الفرائض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اجابوك لذلك يعني للتوحيد فاخبرهم الى اخر الحديث وهذا مضمون المساله الاولى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعض الناس يعذرون بالجهل الكافر فلا يكثرون ولا يعذرون المبتدع اي يبدعونهم الأول الاول او الكافر من وقع في الكفر حين اذا كان المراد بالكفر هو الشرك الاكبر وقع عليه يعني سمي كافرا كفرا أكبر سمي مشريكا شركا أكبر فالوصف والاسم واقع باجماع السلف ثم أمور الدنيا احكام الدنيا المترتبه عليه كذلك باجماع السلف مترتبه عليه فلا يلف ولا يورث ولا يصل عليه ولا يغسل ولا يكفن فاي من وقع أي شخص وقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك الاكبر فهو مشرك نغطب عليه الحكم ولا عذر بجهلنا البت في هذه المساله فإن كان المراد بالكفر هو هذا فلا بد نقول لا عذر بالجهل وإن كان المراد بالكفر هنا المسائل التي تكون معلومه من الدين بالضرورة فهذه ينظر فيها فإن كان الجاحد أو المنكر أو المكذب حديث عهد بإسلام أو كان يقطن باديه ولا يصل اليه العلم البتة فهذا يعذر بالجهل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة فإن لم يقبل حينئذ كفرا وأما قبل ذلك فلا بد من اقامه الحجه فهذا هو التفريق الذي عليه السلف واما المبتدع فكل من وقع في بدعة فهو مبتدع وهو مبتدع وفرق السلف بين اقامه الحجة في الكفر وبين الوقوع في البدعة ولذلك لهم أقوال في إقامة الحجه في تنزيل وصف الكفر أو حكمه على فاعله فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه لكن بشرط ان لا يكون هذا الكفر من ال من المسائل التي يفترق فيها المسلم عن الكافر بمعنى انه لم يقع فيما يناقض لا اله الا الله وانما المراد به من كان منكرا او جاحدا او تاركا لي أمر معلوم من الدين بالضرورة وكان أحد رجلين اما حديث عهد بكفر واما كان يقطن باديه فلا يصل إليه العلم البتة ولو سعى وبذل ما في وسعه لم يتمكن من العلم هذا الذي يقال فيه أنه إن وقع في الكفر لا يقع عليه الوصف ولا الحكم الا بقامه الحجه واما اذا كان يعيش في مدائن المسلمين ويسمع العلم ويقرا الكتب ويلتقي باهل العلم وقع في انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة نقول هذا ينزل الكفر عليه قولا واحدا بمعنى ان من انكر معلومه من الدين بالضرورة ويعيش أو بين اوساط المسلمين كفر فمن قال مثلا من الصحفيين منافقين الآن بأن هذه الشريعه لا تصلح لهذا الزمن وان ثم مباينه ومفارقه لو عن من بهذه الشريعه لما أدركنا الركبه مع اليهود والنصارى هذا مرتد مباشره لا نحتاج الى اقامه الحجه عليه لماذا لانه يعيش بين اوساط المسلمين ففرق بين المسالتين وام المبتدع فكل من وقع في بدعه وقع الوصف عليه دون فرق وليس فيه اقامه الحجه وانظر في اقوال السلف في كل من وقع في بدعة إنما حذروا منه ابتداء ولم يعاملوه معاملة المبتدع ولم ولم ينص على اقامه الحجة عليه ما حكم من قال بان من سجد للصنم لا يكون كفرا يخشى عليه هو من الوقوع في الكفر وإنما يعذر فقط وما الدليل على أن الاعمال دون الاعتقاد دليل اجماع السلف ارجع إلى المساله وانظر قول السلف هل يوجد من نص على أن من ترك العمل الظاهر كله يعتبر مسلما هذا لم يقل به احد من من السلف وانما هو قول المرجئه من الجهميه و وغيرهم ما ذكرت من نصوص تقتضي البراءه من المشركين وعداوتهم ومقاتلتهم هل هي على القبوريين وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام قبوريين يعني مشركين إذا قيل هؤلاء قبوريون يعني عباد للقبور فهم قد فعلوا ما فعل اسلافهم اولئك منهم من سجد للصنم ومنهم من تقرب أو عبد الشمس ومنهم من عبد الاشجار ولا حج الى هؤلاء فعلوا مثله حينئذ الوصف واحد وهو عين الشرك تشريك غير الله مع الله حينئذ اللازم منه ماذا اثبات الحكم فالوصف هو هو الوصف حينئذ هؤلاء المشركون الذين يعبدون القمر الان هم مشركون باجماع السلف ومحاوله اعذارهم بالجهل هذا قول باطل أولا مخالف للاجماع ثانيا قول محدث في الإسلام ثالثا فيه تناقض كبير لماذا لانه كيف يدعى بانه مسلمون موحدون ومع ذلك قد اقاموا الشرك فيعترف بأن أو يقال لمن قال بانه مسلمون هذا الذي فعلوه هل هو توحيد او شرك هل هذا الذي يفعلونه من الذبح عند القبور ومن التبرك بالقبور والاستغاثه بها ونحوها هل هذا توحيد ام شرك إن قال الشرك ان قال شرك ولا بد يقول بأنه بانه هل يجامع الشرك الإخلاص لله عز وجل هل يمكن ان يوجد توحيد بدون اخلاص هل تصح لا اله الا الله دون شرطها وهو الاخلاص هل تصح لا اله إلا الله مع اعتقاد معناها لا معبود بحق إلا الله وهو يذبح لغير الله هل يجتمع هذا وذاك هذا تناقض لا يمكن ان يقول بانهم موحدون البتة ولذلك على قول بوجود اهل الفتره ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي الاجماع بعضهم ياخذ من الاقوال ما يريد ويترك ما لا يريد فيقيسون المثل على اهل الفتره ويتركون تنصيص ابن القيم رحمه الله تعالى ياخذون من طبقات المكلفين ويتركون هذا النص ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر اهل الفتره قال والخلاف في الاخره هل يمتحنون أم لا واما في الدنيا فاجمع السلف على انهم مشركون تنزل عليهم أحكام المشركين فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنوا في مقابل المسلمين وكذلك لا يرثون ولا يرثون اذا في الدنيا هم مشركون أما في الآخرة ما كلفنا الله عز وجل ان نبحث عن ناس يدخلوا الجنه من النار إلا من شهد الله عز وجل او رسول الرسول صلى الله عليه وسلم به جنه نار اما من عداهم ما كلفه الله عز وجل وانما نحن مكلفون عن اولئك الاقوام الذين يفعلون هذا الشر هؤلاء حكم الشريعه انهم مشركون وهذا محل اجماع بين السلف وانهم لا يعذرون بالجهل البتة والعلم موجود بل دعوى العذر بالجهل هذه لم تنضبط فمراد من قال بالعذر بالجهل أنه لو سعى وبذل ما في وسعه وسافر ورحل لم يجد من يعلمه هذا المراد بالجهل مراد بانه يعذر بالجهل لو فعل الشرك أو البدعه أو ما هو دون ذلك لو بذل وسافر ورحل واتصل وسال إلى اخره لم يجد من يعلمه هذا الذي يقال بانه جاهل وأما الذي يوجد عنده وسائل الوصول إلى اهل العلم بل توجد الكتب بين يديه ولا يسأل ولا يبحث هذا ليس لا يسمى في الشرع جاهلا وإنما يسمى معرضا هذا معرض وليس بجاهل عين كيف ينزل حكم الجهل ان قيل به على المعرضين ففرق بين المسلتين هل يعتبر نشر الدعوة والدين وازاله الشرك في هذا الزمن من الجهاد بل هو أعلى درجتي الجهاد الجهاد يكون باللسان ويكون بالسيناء والاول اعلى وهو وظيفه الانبياء والمرسلين والعلماء ورثه الانبياء من بعدهم اليس هذه المساله شبيهه بالقاعد الثالث قواعد اربعه وان كان كذلك فما المراد من تكرارها التوحيد لا يقال فيه يكرر او لا يكرر بل لابد من تكراره لابد من اعادته لابد من التنصيص عليه ومن ظن بان قد يمل من سماع ذلك فيخشى عليه لانه من باب التذكير ومن باب الذكره هنئني لابد من تكراره ولا تسام النفوس من ذلك هل الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى إذا لم يدخلوا في الاسلام خاصه باليهود والنصارى جاء النص النبوي ومثله الكتاب مجوس بان تؤخذ منهم من يزعمون انهم ينتسبون لاهل العلم سدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو ايه حينئذ تجب الدعوه على كل شخص نعم تجب الدعوه على كل شخص بقدر ما يعلم لكن لا يلزم ان تسافر لا يلزم ان تصعد من بران لا يلزم ان تجلس امام الناس وانما تدعو اخاك في بيتك تدعو امك تدعو اباك تعلم جارك اذا رايت منكرا فبين حاله إذا سمعت منكرا قولا زورا فبين هذا بين الدعوه الى الله عز وجل لماذا تحصروا الدعوه في المشيخه والتصد للناس هذا يحتاج الى طريق موصل اليه له ضابط وأما الدعوه بالمفهوم الشرعي ليست خاصة بلغ عني ولو ايه اذا علمت ايه ما المراد بها قل هو الله احد الله الصمد إذا فهمت هذه الايه وسمعت من اهل العلم بلغ غيره لا يشترط في تبليغ العلم الاجتهاد بل تكون من اهل الاجتهاد ما يشترط فيه صحه النقل وصحة الفهم فحسب فإذا صح فهمك وصح نقلك لم تزيد حرفا واحدا ولم تنقص ما يخل بالمعنى حينئذ تبلغ والدعوه ليست محصوره في فيما ذكرناه وحصلت الدعوه في هذا ولذلك جعل بعض طلاب العلم يقع في اضطراب اطلب العلم لا ادعو الى الله عز وجل اطلب العلم ام ادعو الى الله عز وجل جعلوا بينهما تعارض لماذا لانهم ظنوا أن الدعوه هي ان يجلس امام الناس ويقرع على الناس صلوات أو يحظر الخطبه جوهه تاخذ منه وقت لو اشتغل بالكلمات وبالمحاضرات سيامر وقته بالتحضير فقط ما بقي شيء يحفظ ولا القران ولا يراجع وقته كله التحضير هذه مساء نقول لا يا اخي الدعوه ليست محصوره فيه. في ذلك انت في بيتك انت بين جيرانك إذا حضرت وليمه ورايت منكرا فبين وعلم باللتي يحصل لو اخذت شخصا واحدا ورايته على منكر أو بينت له حكما ما ولو على الانفراد ان هذه الدعوه دعوه الله عز وجل المنكر والأمر بالمعروف نوع من انواع الدعوه والدعوه اعم من انكار المنكر وامر بالمعروف بعض العلماء قالوا انه يؤخذ الحق ويرد الباطل من أصحاب اهل الباطل وستدل بكذا وكذا نعم حكمته ضالة المؤمن أن وجدها أخذها حينئذ اذا نظر العالم او من هو اهل في ما عليه أهل الباط فعالم ومميز حينئذ له أن ينظر وله ان يميز لكن ليس له أن يدل كل من هب ودب فكتب اهل البدع مثلا إذا استطاع القارئ أن يقرا يميز بين الحق والباطل والسنه والبدعه والهدى والضلال اين هذا حكم الخاص به ولا يلزم منه أنه يقف على رؤوس الناس ويثني على هذا الكتاب وعلى هذا القائل كذلك ليس بلازم وإنما الحكم يكون خاصا لماذا لانه وجدت فيك أهلية التمييز بين الحق والباطل فمن كان مثلك حينئذ له هذا الحكم الخاص ومن لم يكن كذلك وهو مساو الأعظم من العامة واشباههم هناذي ليس له النظر في التورات ولا في الانجيل ولا في كتب اهل البدع البته والله اعلم صلى الله عليه وسلم عليهم